لقد كان لثماء في مسكنهم آية جمتان عن يمين وشمال كلوم للقربكم قُرُؤُ لَهُ بَرْدٌ قَائِمَةٌ وَرَبُّهُمْ مُعَصِّرُ Thank mm -hmm. you. Yeah. فقالوا <تصفيق> وفي ذلك لآيات لكل صبع شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه de wo ilለ ferri qon راتي ممن نجو ومنها في شك وربك على كل شيء حفيظ في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له